بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا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 بأن تتنازل عن بعض الحقوق الواجب لها كحق النفق والنبيت والصلح هنا خير لهما من الطلاق وقد جبلت, وقد جبلت النفوس على الحرص والبخل فلا ترغف التنازل عما لها من حق فينبغي للزوجين علاج هذا الخلق بتربية النفس على التسامح والإحسان وإن تحسنوا في كل شؤونكم وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولا يخفى عليه شيء وسيجازيكم به إذن في هذه الآية الكريمة بيان حقائق تحصل في البيوت الزوجية الزوج قد لا يرغب بزوجته ثم يفكر أن يطلقها فهي تختار أن تتنازل له عن شيء من النفقة أو من المبيت لأجل أن تبقى زوجة بدلاً من الطلاق فإذا فعلت هذا وتنازلت خير الله ربنا قال والصلح خير إن الصلح والتنازل في هذا الحال خير من الطلاق ولكن عدل الازواج أن لا يقصروا في حق الزوجات وأن يعدلوا وأن يكون الزوج هو الاكرم ومن هو الذي يعطي من حقه ويعطي زيادة لا أنه يقصر في حق المرأة ثم قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح يعني النفوس جبلت على الحرص وجبلت على البخل وهذه العقبة وربنا قال فلا اقتحم العقبة فينبغي على الإنسان أن يدفع عقبة نفسه ثم رغب ربنا بالإحسان قال وإن تحسن وتتق فان الله كان بما تعملون خبيرا الذين عليه بالإحسان وسعادة المرء بالإخلاص لله والإحسان لعبيد الله فالسعيد من أحسن في عبادة ربه وأحسن لعباد الله تعالى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 ولو حرصتم على ذلك بسبب أمور ربما تكون خارجة عن إرادتكم فلا تميلوا كل الميل عن التي تحبونها فتتركوها مثل المعلقة لا هي ذات زوج يقوم بحقها ولا غير ذات زوج فتتطلع للزواج وإن تصلحوا ما بينكم بأن تحملوا أنفسكم على ما لا تهواه من القيام بحق الزوجة وتتق الله فيها فإن الله كان غفورا رحيما إذا لما تقر في الآيات وتبين هذا الإنسان يأتي الأمر بالإصلاح ويأتي الأمر بالإحسان ويأتي الأمر بالتقوى ثم قال وإن تصلح وتتق فإن الله كان غفورا رحيما ثم قال تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من ساعته وكان الله واسعا حكيما وان تفرق الزوجان بطلاق او قل اغنى الله كلا منهما من فضله الواسع فيغني الرجل بزوجه خير له منها ويغني المراه بزوج خير له منها وكان الله واسع الفضل والرحمه حكيما في تدبيره وتقديره اذن الصدق رزق, رزق الله والعباد عباد الله على الإنسان أن يتوكل على الله في جميع أموره ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا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 وهو الغني عن جميع خلقه المحمود على جميع صفاته وأفعاله ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكين ولله وحده منكم ما في السماوات وما في الأرض المستحق أي يطاع وكفى بالله متوليا تدبير كل شؤون خلقه تكرر أمر السماوات والأرض لأن الله سبحانه وتعالى متكفل بهما وبما فيهما فأنت لما يمر بك شيء توكل على الحي الذي لا يموت الذي بيده مقاليد كل شيء إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قدير إن يشأ يهلككم أيها الناس ويأتي بآخرين غيركم يطيعون الله ولا يعصونه وكان الله على ذلك قدير طبعا هذا تهديد شديد جدا أن الإنسان يتلبس بمعصيهم في غاية الشدة فاحذر أن الله يأخذك على غره من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا من كان منكم أيها الناس يريد بعمله ثواب الدنيا فقط فليعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة فليطلب ثوابهما منه وكان الله سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم وسيجازيكم إذن أنت إذا كنت تريد الدنيا فأمر الدنيا بيد الله وإذا كنت تريد الآخرة فأمر الآخر بيد الله فلا محيد لك إلا بالرجوع إلى الله والتوبة إلى الله والإناب إليه وأن تطلب ما عند الله بطاعته لأن ما عند الله لا ينال بمعصيته من فوائد الآيات استحباب المصالح بين الزوجين عند المنازعة وتغليب المصلحة بالتنازل عن بعض الحقوق إدامة لعقد الزوجيه إذا الشر جاء لبقاء الزواج والذلك فإن الزواج بنية الطلاق لا يجوز الزواج بنية الطلاق لا يجوز والإنسان عليه أن يصلح إذا كان مفتيا أو مستشارا أو ولياً عليه أن يسعى إلى الإصلاح ما وجد لذلك سبيلا أوجب الله تعالى العدل بين الزوجات خاصة في الأمور المادية التي هي في مقدور الأزواج وتسامح الشرع حين يتعذر العدل في الأمور المعنوية كالحب والميد القلبي يعني ربنا يحاسب الإنسان بما يستطيع ولا يحاسب ربنا الإنسان بما لا يستطيع فلا تكليف إلا بمقدور لا حرج على الزوجين في الفراق إذا تعذرت العشره بينهما اذا الطلاق لما نأخذ بالضوابط الشرعية التي وضعت في الموعظه الحسنه والهجر في الفراش والضرب ثم الحكمين ثم الطلاق السني، ثم الطلاق الرجعي، فإذا لم ينفع هذا الأمر أصبح الطلاق لا بد منه لأجل أن يأخذ كل إنسان طريقه في الحياة الوصية الجامعة للخلق جميعا أولهم وآخرهم هي الأمر بتقوى الله تعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي إذن مصية الله لعباده جميعا التقوى وهي فعل الأوامر وترك النواهي والصبر على المقدورات التي يقدرها الله تعالى على عباده اللهم ارحمنا وارحم أمة الإسلام اللهم اشف كل مريض اللهم عافي كل مبتلى يا أرحم الراحمين هذا وبالله التوفيق